حب من طرف تالي الله ده رأي حمص هو عيب لما اقولك اني وعى في عرضك وقشدك في شغلانه وانا بقولك انت مش وش شغل انت هانم تقعد وتستتلي في بيتك ويشتغل تحت ايدك الف راجل وراجل بالقزل ممكن ارد على الموبايل لتعمك رد يا خول الو انت بتقول ايه؟ وبيللي قالك الكلام ده؟ المعلم منوق نفسه؟ ماشي يا حلوه يا نهار اسود بحقي وحقيقي يا لهوي هو فيه يا حمص <تصفيق> لا لا لا مفيش حاجه مفيش اي حاجه طب قلت ايه يا حمص اها بقولك ايه يا اخويا انت هتهوهولي، انا ماشيه يا عنجه استني بس رايحه فين لما تبقى تفضلي يا اخويا بكلمني كلمني يا قمر باي باي يا روحي ما اتطلعش <تصفيق> قلت لي اسمه ايه والمعلم نوح اخ عرفته ده الواد بتاع المراجيح مراجيح ايه بس يا معلم لا لا لا ده موال جامد قوي يعني انت عرفته يا معلم عز المعرفه والله وقعت يا نوح لا وايه في كل حته في مصر سمنه العيله سمنه القصر الاعلان حلو جديد مش كده حلو يا روح بس البنت دمها تقيل اوي ومش لي من زور المهم يبلعها الناس دي تتبلع ابقى قابلني يا استاذ عمرو لو اتبع من السمنه دي علبه واحده انت بتكلميني وكاني انا اللي جبتها يا سلام اما مين اللي جابها خلاص يا ستي ممكن بقى نغير الموضوع لو غيرت الموضوع مش معنى اني هشيله من دماغ اقولك ايه بقى ايوه كده اظهر على حقيقتك وقول كل اللي في نفسك بخلاص راحت عليا واتدورت عليها انا عايز اعرف هي احسن مني في ايه احلى مني ما ترد يا عمر؟ لا ومالك كده بتقولها من تحت موني يعني انا اعمل ايه علشان ارديكي؟ شوف بقى انا ما كنتش خايفة عليك لما كنت مع نوح انما دلوقتي خايفة عليك موني وحس انك بتتخطف مني تتخطف ايه؟ ده انت اتخطفت خلاص؟ ياه فكرتيني بنوها. الو ايوه مين حضرتك؟ هقولك بس يا ريت يا قسامة بي ما تقفلش التليفون في وجه اتفضل عم حاجة انت حامد لا انت مش حامد واسمع بقى اسمع انت بس يا اسامه بيه حامد وبنته سنة فين هو انت يا سي حسن ايوه انا حسن عنابه يا اسامه بيه هات التليفون يا بابا انا عايز اتكلم استني يا لوها لازم ادي له كلمتين في جنبه واعرفه انه شخص غير مرغوب فيه ده بالنسبه لك يعني ايه الو الو يا عمي يعني غير مرغوب فيه بالنسبه لك انما بالنسبه لي يبقى حاجه تانية خالص هات التليفون بقى يا بابا اتفضل ألو، حسن، حسن رد علي، أنت فيني حسن واضح ان أنت اللي مش مرغوب فيك أنا، حسن إيه؟ ما ردش عليك، صح؟ ولا حيرد أثل التليفون في وشي يا بابا في كل حتة في مصر سمنة العيلة في كل بيت في كل قصر سبوه، جربوه انا مش هتسلوش هتحبوها وانت استكلوش دي في كل بيت في بر مصر زمنة العيلة بتعمل كتب والله بتعمل الاسبع اسبع يا جميلة الطين انت وصلت للتلفزيون يا سناء وكمان اخراج عمر عمر فاهمي ممكن التليفون لا سمحت عايز موبايل ولا عادة موبايل فضل شكرا ألو؟ ألو؟ أيوة مين بعي؟ أنا حسن ما أنا عارفة إنك حسن بعي. يعني متهش شوي. من إيه؟ متأكد إنك طالبني أنا؟ أيوة أيوة أنا سنه. مش أنت اللي مش عايز تكلمني يوم تلفي مش كمان؟ مهم. أنا لسه ما خلصت كلام. مش حي ينفع سماعك. أنا بتكلم من الشارع والفلوس اللي معايا دوبك تكفي مدتين تين كلام. عوزي. شوفت التلفزيون إنهها؟ لا. في إيه بعد في التلفزيون؟ في ألان جديد عن سامنا خراج خطيب عم. يشوف البنت اللي في الإعلان مالها البنت اللي في الإعلان وتهمك فيه من حيث تهمني فاتهمني قوي يه؟ للدرجاتي؟ وهي مين دي بقى؟ سناء يا نوه سناء مين؟ بنت عمي حامي؟ ويه علاقتها بعامل؟ والله بيروح يسأليه بنفسه. يا بدير، بدير افتح لي جاراج بسرعة يلا ثواني يا سبتهانم في الأنسة دي يا وسطر احنا فيه ولا فيه انت كمان أصلاح حلو بجد يا بي أول ما تخرج مع عربية هتنشي وراها مش عايزها تهرب مني دي أنا ما صدقت يا بي هيبقى حلو وأختر كده يلا يا أخوة وراها وراها يا فيه ده عربية دي وانت بتسمي دي عربية يا باشا دي سيارة ولا مؤاخزة أنا عربية تحيالنا ألف سيسين وعربية يمكن مليون سيسين يعني ربنا يرحم السواق اللي يعرف كدر النفس طب احنا سواقين لا بقول لك ايه دي عربيه بتصرف على عيلتين يا عم ما تخافش لو حصل لها حاجه هجيب لك غيرها <تصفيق> لا حلوه تجيب لي غيرها منين وانت سيحالاتي بتنط في اي تاكس يا عم كده هتهرب اخلص ما تخافش على العربيه بتاعتك بقول لك انت ما تعرفنيش ولا ايه الله حضرتك مين يا باشا حسن حسن عناب بطل مصر في كره الريشه حلو قوي وده بقى علاقته ايه بالسواء عدم المواقصة؟ ده كلها السواء خلص بقى ممكن تجي مكاني بسرعه تفضل شد حزامك كويس اهو جمد قلبك جامد. عينيك اهو امسك نفسك قوي اهو خد نفس لجوه قوي ده عمد فيه ايه واحنا حنطير لا مفيش اي حاجة بس نسيت اقولك معلومة صغيرة ما بعرفش اسوق من طرف تالت تجيب سيرته على لسانك ليه خليه يقول اللي هو عايزه ما من حاجة ها ماله حسن بقى يا سي عمرو انت ايه اللي جابك هنا اصلا جاي شوف شغلي اتفضل بره دلوقتي مش هخرج بره من غيرك ايه مش عاوز اسمع منك كلمة واحدة يا ده انت وخليك واقف ثابت مكانك ومن غير اي حركة لحسن وديني وما اعبد <تصفيق> <عضر> حد <حق. تصفيق> انا قلت لك ايه هركبها العربيه بتاعتها ومشيها من هنا خالص وهرجع لك اتفضلي قدامي انت هتقف ثابت كده وهو بيشدني بلاوه ايه؟ اه يا جبان يا نادل سيبني انت كمان سيب ايدي مش حسيبك الا في عربيتك يلا يلا قداني بدر وديني طب مزعق ليش ابعد يلا رجعلك وتعرف لو اتحركت من مكانك <تصفيق> انا موافق اركب العربيه طب تفضل عندي شرط واحد اخلاصي تركب معايا دوري يا بنت عاوز ترجع لعمري ليه دوري العربيه يا نها مش همشي من هنا غير لما اعرف انت ناوي تعمل ايه حاجه بيني وبينه طار بايت بيني وبين عمري بتاعك هدور انا العربيه اهااا شفت بنتك يابا يا بقت مشهوره قد ايه ربنا يستر ايه ايه يا يابا مال الام من ايه؟ مش عارف انا كنت بهودك ليه؟ وبسمع كلامك في كل حاجة بتقوليه وبتفكري فيها ليه؟ عشان انت وصخ فيا يا وعارف ان بنتك متربيه احسن تربيه يا سناء انت مش بنتي وبس ده انت بنتي وامي واختي وكل حاجة في الدنيا وخايف عليك يا يا سناء خايف من ايه بس يا يعني الوقت حسن عناب ده؟ انا صحيح ما بحبوش بس بني وبينك انا بس ترجله بس وخايف لا يجي علي يوم من الأيام أحن واحبه بجد بس بردك يا ما قلتليش ليش خايف من إيه ومن مين من العفريت اللي طلع لنا من العلبة عفريت؟ عفريت مين؟ اللي اسمه عمرو ده بتاع السامنة اتخلص ومش عايز اسمع صوتك انت سامع يا ايوه سامع قلت لك مش عاوز اسمع حسك كانت عملت فيك ايه سناء ولا ابوها عم حامد عشان تعمل فيهم كده ما ترد يا بني ادم ارد ولا ما ردش كانوا عملوا فيك ايه انت انا شغلي كده انا بعرضه بس ما بضربش حد على ايده عشان يشتغل معايا طب ايه رأيك بقى ان انا اللي حضربك على ايديك عشان كل ما تحاول او تفكر انك ما تضربش حد على ايديه واولهم سناء وعم حامد او حتى نهى تبص لايديك كده وتفتكر ان فيها علامه مني يا عمر <تصفيق> انت هتعمل ايه يا مجنون ادراعي ادرا هو صوتك حكسرهم لاقولك حكسرك رجليك كمان انت فاهم بني ادم ويلا يلا, يلا تعال معايا وريني فين سناء وعم حامد <تصفيق>